وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين, رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أطابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أن قولا بلغا وما أرسلنا مرسولا إلا ليطاع بأذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أن فتهم جاءوك فاتغفر الله فاتغفر الله واتغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيه ثرجاً مما قضيت حرجاً مما قضيت ويسلم تسليماً